بسم الله الرحمن الرحيم والصفات إن إلهكم لواحد السماوات وما بينهما ورب المشارق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 فاستفتهم اهم أشد خلقا أمن خلقنا ان خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا 119. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 110. أو آباؤنا الأولون 111. قل نعم وأنتم داخلون؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون؟ وقالوا يا انشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون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 111. وقف علينا قول ربنا إنا لذائقون 112. فأغويناكم إنا كنا غارين 113. في العذاب مشتركون وما صدق المرسلين لا سرر متقابلين 129. كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم كان لي قريم يقول سلام من المصدقين اذا متنا تراب 119. فما نحن بميتين 110. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها رؤوس الشياطين فإنهم لأكلون منها فمالئون منها البطون شوفا من حميم ثم إنما رجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا 119. ولقد قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة إلا عباد الله المخلصين ولقد فَلَنْ يَعْمَلَ الْمُجْرِمُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ الْبَاقِيِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إنا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 122. وإن من شيعته لإبراهيم 123. جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه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 فراخ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحطون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيان فألقوه في الجحيم فأر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 فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما له للجبين وناديناه أي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 119. وذلك نجزي المحسنين 110. إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 112. عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد من 117. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 118. ونصرناهم فكانوهم الغالبين 119. الكتاب المستبين 110. الصراط المستقيم وتركنا عليهم في الآخرين. سلام على موسى وهارون انا كذلك نجزي المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين وان الياس لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون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 سلام على اليسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنَّهُ طَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نجيناه وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ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 وأرسل الله إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمات إلى حين فاستفتهم قال البنات وله البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا 111. ولد الله وإنهم لكاذبون 112. البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان 119. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون 111. إلا عباد الله المخلصين 111. إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم كنا عباد الله المخلصين، فكفر به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمةنا لعبادنا المرسلين، إنهم له المنصر،